قَسِيمٌ فِجَاءَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينٍ نَسْلُ عَلَى الْكَمِلَّةِ الْمُزَادِ وَفِي العَونِ بِالْحَصْلِ قَوْمٌ يُؤمِنُونَ إِنَّ فِي العَونِ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعَائِيَ السَّبْعِ يستطعف طائفة هم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ويريد أن نمنع للذين استضعفوا في ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون إحذني إن رضوه إليك وجعلوه من المرسلين فلسقطوا آل في العون ليكون لهم عذو وحزن إن فرعون العون وقامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت رأت في العون لا تقتدوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه, أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأطبح فؤاد منه موسى فالغا إن كادت لك بدي به لولا أربطنا على قلبها لولا لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فذكرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا على المرابع من قبل فقالت هل أدلكم هل أدلكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه لكي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغا شده والثوائل وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حي غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاته الذي من على عدوه فركز فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضي مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الغفور قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا لي مجرمين في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أرادا يبطش بالذي هو عدوم لهما قال يا موسى أتريد تقتلني كما قتلت نفسا بالأمر إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد جنة من الماطدين فقاد منها خائفا يترقب قال رب نجي من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهجيني عسى ربي أن يهجيني I'm فَتَبَارَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي فَقالَ رَبُّ لِمَ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ تَطِيبُ فَجَاءَ وَاحِدٌ مِنْ عَلَى السَّحِيحِ قَالَ إِنَّ أَبِي لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا قِسَ لَنَا فَلَنَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَفَ قَالَ لَا تَقْصَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبِتِ السَّاعِدِ الْإِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّاجِرُ الْقَوِيُّ أَنِّي قَالَ أنت حك إحدى بنتي لا على أن تأجرني على أن تأجرني سما ليحدد فإن أتمنى عشرة فمن عينك وما أريد أن أشف عليك ستبدني. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجل اللي قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل غَثِيَ مِنَ النَّارِ الَّذِي عَنَفْتُمْ تَفْطِنُونَ فَلَمَّا أَتَانَا ذِي أَمِنٍ شَاطِئَ وَادٍ أَيْمَنَ فِي بُقْعَةٍ مُبَارَكَةٍ فِي انتهاك سلاما وانا تمسدك اننا جان فلنا وانا تمسدك اننا جان وننا مدبر ولن نعذب يا موسى خذ ولا تخف انك من في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهر فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين صدقني إن أخذ عين يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ملك سلطان ونجعل قال موسى ربي أعلم بما جاء له دار عندك وما تكون له عاقبة الدار إن لا يفهم الضالون وقال في العون يا أيها الملا ما علمت لهم من فأو جعل لي صرح لعلي أضلي لعلي أضلي آل وإن لمنور سوَّنِي لَعَبْنُهُ وَإِنِّي لَعَبْنُهُ مِنَ الْكَادِبِينَ وَالسَّكْبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي أَرْضٍ بِغَيْرِ الْحَرْقَةِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا فأخذناه ودنوده فلبذناهم في اليمين كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئنتين يدعون إلى النار ويوم الخيامة لا ينصرون وأسبابون يا لعنة ويوم القيامة هم من المقروحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدنا أهلكنا القرون الأولى بطائر بطائر للناس ومجن وما كنت بدان بالغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت, وما كنت من الشاهدين ولكن أيشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تسلو عليهم ولكننا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب قولي إذ ديننا ولكن, ولكن رحمة من ربك لتبرق من ما تهم من نذير من قبرك لع. اذكروه ولولا انطئبن لطيب بما قدمت ايدين فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فلتتبع اياتك فلتتبع ران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك أن وَمَن نَّظَنَ مِن نَّفْسِهِ أَن لَّن يَّخْلُقَهَا فَإِنَّهُ يَخْلُقُهَا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا إذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبس بالجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله, ولكن الله من يشاء وهو قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم لم؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوالدين وما كان ربك مهلس القرى حتى يبعث في أمنا رسولا رسولا يكون عليهم وما كنا مملك القرآن كمن متاعنا متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين و. ما كانوا إيانا نعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستديبوا له ورأوا العذاب وربك يخلق ما يشاء Mm hey. -hmm. ونزعنا من كل أمي شيدا فقلنا فقلنا هاتوا غربانكم فعلموا أن الحق لله وضل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفلسين وبتغ فيما آتاك الله ازار من هو أسد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا وقال الذين أوت ليهم ويلكم سواب الله خير لمن آمن وعمل وَلَا ولا يلطى ما إلا الصابرون فخشفنا به وبداله الأرض فما كان له من وَمَا كَانَ مِنْ نَصْرٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ لَا يَبْطُؤُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْضِهِ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ علينا وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ سَيُجْزَى الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ الْخَيْرُ مِنْهَا وَ فلا يرجز الذين عملوا فلا يرجز الذين عملوا السيئات فلا تكونن ظهيرا من كافرين ولا يقضنك عن آيات الله بعد إذ انفرت لك واتعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا Now what?